تتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالخفق لطومين na <laughs> فَسَن آل وَأَفِرونَ لفُونَ لَ مادُ وَ Yeah. Uh -huh. وَقَالَتْ لِهُ اغْتِيقُ الصِيحَ بَخُرَتْ مُحْمًا وعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِمِينِ وَدَخُلِ الْمَدِينَةَ يا رجلين يقتتنا من شيعته وهذا من ردوه فاستغازوا الذين شيعتي على الذين عدوا كنت نفسي فاؤفر لي فغفر له فلما جاءه وقف قال أي القف فقال لا تخف نجوت من القوم قال إحدى ما يأبى السجل إن خير من فجر القوي والأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحذب نتيهات فإن أتممت عشرا فمن نعيذ ذكرك وما که کامل I'm <laughs> Well, I'm... جاءنا وهم I 6 on et tre be dead. ليكون سيركم من We're إِنَّ اللَّهَ لَأَنذَرِ الْقَوْمَ مَالِكِينَ وَلَقَدْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ مُنْقَلَعُونَ الَّذِي طبعا يجيء بهم نور واذا استنار فَنَسِيتَ بَلْ نَسِيَ اسَأَمِنْ يجبى إليه ثمرات كل شيء عزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا كم أملتنا من قرية بطرة معيشتها وجم أملتنا من قرية بطرة معيشتها فتلك مساكن لم تسكى من إلا فيبعث في أميها رسولا يتلو آياتنا وما Yeah. I thank you. أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل لأن آرين فَاذَكُرُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَلَا تَنَسُوا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وظل عنه إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ من القرون من هو أسل منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل ورجع على قومي في قال الذين يريد وقال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى We're من نوع مكانه بالأم يقولون ويكأن كافرون إن كدار الله a yeah. لا يأتي إلا ما كانوا يؤمنون إن الذي فرض عليك القرآن Yeah.